وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلُوا الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْتَرِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ مَن كَانَ قَوَّالًا أَثِيمًا يَسْتَصْوِرُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ